لآن القرآن, القرآن. ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت ب ا ا ر ك ل ذ ي بيده ا ل م ل ع ل ى كل الذي خلق ل شيء قدير ا م و ت و ا ل ح ي ا ليبلوكم أيكم أ ح س ن ع م ل ا وهو ا ل ع ز ي ز الغفور الذي خلق سبع خلق ل ا ر ح موسوعه البصر ا ل ن ا ر ع ا ب ص ر ك ر ت ي ن ق ل ب ع ل ي ك الاسلاميه ب ص ر خ اسم الله الرحمن ا ب ر ح ي م الجزء الثاني موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ف ي م ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ش あい。Voilà. ا ل موسوعه ن ف أفمن و ر يمشي مكبا ل ى و ج ه ه أ د ا ف م ن يمشي م ك ب ا ع ل ى وجهه أهدا أم م س ي للعلوم ا ل ا س ت ق ق ي م ل هو ا ل ذ ي قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذركم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى كنتم هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن إليكم فلكني <تصفيق> الله و موسوعه ن ا ل ن ا ا ل س ي ن ل ل ع ذ ا ب أ ل ي م الاسلاميه We are not alone.